حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خنقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجلما مسما الا بالحق واجلما مسما والذين كفروا عما أنذر معرضان والأرئيتم ما تدعون من دون الله أروي ما دخلن قو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم في السماوات يطوني بكتابهم من قبل هذا أو أثارة من علم إياكم إن كنتم صادقين ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم, وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تطلع عليهم آياتنا بجنة قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق نماجأهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراء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 وما أدري ما يفعلون ولا بكم إن التبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين كل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن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 لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أم ذكرها حملت أم ذكرها ووضعت كرها وحمله وفصاله صاره ثلاثون شهرًا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 وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني وإني من المسلمين هؤلاءك الذين نتقبل عنهم أحسنًا. أولائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أوفلكم مائة عذاب لئن أخرج وقد, وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ يَقْبَلِيهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الأولين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 وَيَوْمَ يَأْحَرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يَأْحَرَضُ كَفَرُوا ان هبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا لهون بما كنتم بما كنتم تستكبرون في الارض بغير حق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون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 قال إن العلم عند الله وأبلغكم ما أرتمت به ولكنني ولكنني أراكم قوما تجنلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتم قالوا هذا عارض قالوا هذا عارض من بل هو مستعجل به، بل هو مستعجل بجرح في عذاب أليم. تدمر كل شيءه بأمر ربنا، فأصبحوا لا يرآ إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، ولقد مكنهم فيما إمكناكم فيه.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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات عن لهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين أتخذوا من دون الله قربانا آليا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم, وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه بقدر بقدر على يحيي الموتى بناه إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا عن النار فَيَوْمَ نَحْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنِ النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ قَالُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ